Salam yetti konbeyi olanlar min min la illa Allah. رسلهم بالبينات فردوا أيدهم في أفواههم وقالوا إنك كفرنا وقالوا إنك كفرنا بما رسلتم. به وإن لفي شك مما تدعونا.